شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتجي فأنت المشفع يوم القيام شفيع <تصفيق> الخلائق خير الألام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك <يصفيق> <أليك> ربي لما ترأني Shafi' al-Khala'iq Shafi' al-Khala'iq Khair al-Anah عليke salat عليke salat Shafi' al-Khala'iq Khair الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما تردقي فأنت المشفع يوم القيام ايه ايه فين كل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب بِيُ الْكِتَابِ حَفِظَتِ الدُّعَاءَ لِهَذَا الْمَقَامِ وَحَوْضُ كَثِيرٌ بِهِ السَّلْسَبِيلُ وَلَا هذاك سبيل عليهم حرام شفيء الخلقي شفيء الخلقي خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام في الخلائق خير الأمام عليك الصلاة عليك السلام يدي بك ربي لا تعتدي فأنت المشفع يوما وترجو بطول السجون لربك حتى يقيم الحدود لكل الخلائق يوم الزحام فيقبل ربي منك الرجاء حساب القضاء فإما نعيم بنور الرضا وإما شقاء بنار الظلام شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق عليك, عليك الصلاة عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة I like...